ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله الا مضل له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 يا ايها الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام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 وعلى ممتن الله تعالى علينا من استئناف دروسنا والعودة إلى محاضراتنا وتعلمون أنه ليس شرفا فوق ما أنتم فيه وعليهم شرف فهذه المجالس لولاها ما بقيت الدنيا اذ الدنيا ملعونة إلا من ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما وحسبنا شرفا ما تتردد أسماؤنا الآن في الملا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في من واي وأي بعد هذه الفضيلة فحمد الله عز وجل وسله تمام منه وكرمه لان تعلم لتعلم حيث خير الناس من تعلم وعلم كما اخبر صلى الله عليه وسلم واقول واجب ما انتم فيه الشكر وليس شكرا لهذه العباده افضل من ماذا من شكرها بتعليم ما تعلم وهذا حق وجب على من تعلم فالعلم وسيله وليس غايه وانما غايته التعبد والتعليم عباد الله عز وجل أسأل الله ان يكون العود احمد خاصه وان نتقدم هذا اليوم بكتبي وابواب كتاب بلوغ المرام الى كتاب الحج وذلك دفعا للتعارض يكون ما بين مجالسنا ومحاضراتنا فتاخذ من كل مجلس حظا وتضرب فيه بسطرا فيكون يوم الجمعة لكتاب الزكاة من الضرر البهير ويوم السبت لكتاب الحد من بلوغ المرام ويوم الثلاثاء والاربعاء لكتاب الطهارة والصلاة من عمدة الأحكام ويوم الخميس لكتاب المواريث لكتاب الموارث ليتحقق في هذه الدراسة ما ارجوه وما أصب إليه دائما من التكامل، لأن طالبة العلم أو لأن طلب العلم اصيب بجمود، وهذا الجمود هو الذي وقف بهم دراسة عند كتاب الصيام، بل قل عند كتاب الزكاة حينما وما ينشط أقوام بعد كتاب الزكاة. فندفع بهذه التكاملية الدراسية ما يكون من هذا الكسل وما يكون من هذا الجنة طبعا تأخرت عليكم اليوم كثيرا إذ الأضياف لهم حق ثابت شرحا وقد رأيت الصحابي قدم حق الأضياف على حق الولد بل لهذا أصل في الدين نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر يوم الجمعة ليقضي ماذا حاجة رجل ووضع له الكرسي وتوقفت الجمعه حتى قضى حاجة الاعرابي في السؤال ثم عاد إلى, إلى المنبر فما بال الدرس وما بال حاجة إخوانكم وهم من أهل الدعوة والعلم والقرآن فقد جمعوا الفضل في هذه السلاسة الدعوة والعلم والقرآن ولكن اسمع الله تعالى يبارك فيما بقي من الوقت ولا تعتبر دائما بطول الوقت بقدر ما تعتبر ما فيه فلرب خمس دقائق من العلم أنفع لك من ساعه أنفع لك من ساعة كاملة والسر يكمل في ماذا في مباركة في الله تعالى واضح ولا بأس أن يتحول درسنا هذا اليوم إلى سهرة طيبة في طلب العلم ولا يفوتني أن أرحب بأخل كريم عاد من المملكة وهو صاحب قديم وإن أرحب به هذا اليوم فأنا أرحب به ترحيبا خاصا بدعوات صالحة أن يشفيه الله تعالى شفاء دي اللهم اشف عبدك عبد الغفار شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف عبدك عبد الغفار شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف عبداك عبد الغفار شفاء لا يغادر سكر. اللهم البسوه لباس الصحه والعافيه اللهم البسوه لباس الصحه والعافيه واجعل مرضه خيرا له واجعل في شفائه ايه من ايات النبي عليه السلام انت ولي ذلك والقادر عليه يقول الحافظ الامام ابن حجر العسقلاني المصري كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة بما بينه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه قوله رحم الله كتاب الحج وتحته مقدمات المقدمة الأولى الحج لغة وشرعا قبل الشروع في مقصود لا بد من معرفة ماذا حده وذلك لماذا لضبطه واضح قبل الشروع في مقصود لا بد من معرفة ماذا حده لينضبط الحج لغة وهو القصد وهو القصد ويقال أيضا حج إذا إذن قول العوامل حج هذا القول له أصل فين في اللغة إذا فاعتبر ودائما ما أقول كم عند العوامل من شكمة من فلا تهمل حكمة العوامل وتترفع عنها فالحكمة ظلت من المؤمن ولذا رايت رجلا بطلا فحلا اماما يقول اموت على ما تموت عليه ماذا العجائز واليك الدليل مصداقا لما اقول كم كانت امي رحمه الله تبارك وتعالى تنهى عن اشياء لا اتبين معناها فمثلا كانت تمنع ابنة أخت صغيرة من النزول عند الغروب، بل وكانت تعترض علي في ذلك اعتراضا فانصاع وأطول مع رغبة كيلا الشديدة في أن تنزل لحاجة أو في طلب ملح وقد يكون الطلب طعاما أو شرابا فتقول لا وتأب علي إباء شديد وأنا لا أعرف لذلك سرا ولا معنى ولكن سبحان الله تقف في السنة على نهي صريح وهذا النهي فيه كف الصبيان عن ماذا عن هذه الساعة ولا يطلقون حتى تغرب الشمس لأن الشياطين ماذا تنتشر هي بفطرتها كانت ما أظنها كانت من رواية البخاري يومها ولا علاقة لها بصحيح مسلم لتأتي بهذا الفقه من بطون هذه الكتب وإنما هذه حكمة العوام التي كنت ماذا أشير إليها قبل قليل فكم عند العوام والله من فكم والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فقولهم حج صحيح، أثبته الحافظ المحجر لغة لبعضهم وأما الحج أو الحج فهو القصد ولكن نحن في هذا على أصل شرعي أو على أصل لغوي ما هو الأصل؟ عدم الترادف. إلا أنه يزيد على القصد بمعنى اثنين فلا يقال حج إلا وفيه معنى كسرة القصد يزيد على القصد بماذا الكسر قلت يشهد لهذا ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم من كسرة ماذا قصد البيت حاجا ومعتمرا حتى قال تابعوا بين الحج والعمرة وقال كذلك صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة هذا فيه طلب ماذا ها طلب مبالغه وكسر قصر وكذا ايضا قول عليه الصلاه والسلام استمتعوا بهذا البيت واما المعنى الثاني للحج الذي يزيد به على القصد المجرد هو ان الحج لغه لا يكون الا قصدا لماذا بمعظم فلا يسمى حجا الا اذا قصدت ماذا معظما ولذا قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ولانك في الحج تقصد ماذا أماكن ومشاعر مقدسة ومعظمه تقصد البيت وما البيت؟ إن أول بيت وضع للناس للذي بكه وما هذا البيت؟ أعظم البيوت ماذا؟ حرمة على أرض ربي سبحانه وتعالى وتقصد أماكن حراما جعل الله لها ماذا حرمة وحرمة شديدة قال فيها ومن دخله كان آمنا حتى يؤمن فيها يؤمن فيها كل ماذا كل شيء فكسرة القصد إلى ماذا إلى معظم يبقى هذا الحج ماذا لغة واستفدنا في هذه المسألة عدة فوائد من يستطيع منكم أن يصفيها ها؟ من يستطيع أن يصفي لنا هذه الفوائد نعم يبقى أول فائدة يقال حج وحج وهذه لغة ثانية نعم الحان اصل اللغوي عدم الترادف بهذه الفائدة الايه؟ الثانيه الفائده الثالثه يزيد على القصد بمعنيين معنى الكسره يبقى الحج شرعا فيه طلب ماذا طلب مبالغه من كسرة ماذا؟ الزيارة ويزيد بمعنى آخر أن الحج في اللغة لا يكون إلا لمعظم يبقى فهذا طلب تعظيم من الشارع لماذا؟ لهذه الشعيرة ولذا قال تعالى ومن يعظم شعائر الله لكن المعتز اهمل او ضيع فائده هي التي بدات بها وهي التي اكدت عليها اين حكمه العوام ها قلهم. نعم قبل الشروع في شيء لا بد من ضبط ماذا حده قال لما إذا نزيد على ما قال المعتز فائدتين وهو قبل الشروع في شيء لا بد من بيان ماذا حد معرفة حد ونزيد بماذا بأن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها ولو كانت عند من عند العوام نعم كما فعل كما هو نفسه انتصر للامام البخاري من أن البخاري قال باب أو كتاب العلم فترى البخاري لم يعرف العلم وإنما بدأ بماذا باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ماذا درجات فقال الحافظ ولم تمام يتعرض البخاري لحد العلم لاسباب اربعه منها أن كتابه ليس موضوعا لصناعة التعريف ومنها أن العلم أصلا لا يعد ومنها أن البخاري بدأ بذكر الفضل تشويفا، تمام؟ تشويفا لأن النفس ما تطمع في معرفة شيء إلا أن تشوف إليه، وتشرف إليه، نعم يا محمد. صحيح صحيح هذه فائدة طيب نأتي إلى بيان الحج شرعا والحج شرعا هو التعبد لله التعبد لله بقصد البيت الحرام بقصد البيت الحرام والمشاعر والمشاعر في زمن مخصوص بافعال مخصوصه قلت اما قوله التعبد لله افاد ركنيه النيه لعموم قوله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وَإِنَّ مَا لِكُلِّ اِمْرِئِ مَا قولنا التعبد لله ولذا صحان النبي صلى الله عليه وسلم أنه حال التلبية قال لبيك اللهم حجة كذا قال صلى الله عليه وسلم قولنا بقصد البيت الحرام والمشاعر وهذا فيه اشتراطي المكان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحج عرفه حج عرفه وقال ايضا وقفتها هنا فلا يكون حجا إلا قصد ماذا إلا بقصد البيت والمشاعر قولنا في زمن مخصوص لقولي لقول النبي لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فمن فرض فيهن الحج قولنا بأفعال مخصوصة قلت يعني من الطواف والساعي ورمي الجمار ونحو ذلك ولذا قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم, مناسككم ولعموم من قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يبقى هذه المساله الاولى في بيان ماذا معنى الحج لغه وإيه؟ واصطلاحا قلت المساله الثانيه ولا خلافا في وجوب الحج من غير من غير نساء هو احد اركان الاسلام بنص بنص الشارع الحكيم بني الاسلام على خمس فذكر الحج والحديث في افاده كون الحج يزيد على الوجوب حكما قلت يعني من الركنيه وبما قرنه بركن الاسلام الاعظم وهي الشهادتان وما قرنه في الصلاة وفي الحديث من التشبيه بالبناء ما يقوي فيه وجه الركنيه والإجماع منعقد وإليك ترف من الأدلة مع وجه الدلالة منها هنسكر شيئا من الأدلة لماذا؟ مع إن المسألة مستقرة ليه؟ إنما لما نرجو من معرفة الدليل ما يكون من فن ماذا؟ الاستدلال وطريقه الاستنباط وانتزاع موطن الدلاله وانا اذكر الدليل وانتم تنشطون معي لاستخراج مواطن الدلاله منه لندفع عنكم النوم وقد رايت شيئا منه في اعينكم وخير ما يكون من النشاط في الدرس هو السؤال الله تعالى يقول في سورة آل عمران ولله على الناس حد بي من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالم بهذه الآية أكثر من وجه للدلال على وجوب الحج فمن زقر خمسة استحق في مقابلها خمسة ولكن ما أبينها هذه الخمسة الثانية حتى أسمع الجواب صحيح هناك خمسة قروش ها فين أين الناس يا نصر قول ماذا في قوله ولله فأين وجه الدلالة منه ماذا في قوله ولله من وجوه الدلالة وأين وجه الفرضية والوجود منه عدنا إلى حيث سبدا يا نصر دعنت اللفت والدوران خصص كما يقول الحجازيون سيدا قول تعالى ومن كفر ما فيش كافر هنا فرق بين كفر وكافر يا غلطه المكفره الكبرى انهم خلطوا بين اليه موضعين فجعلوا كل من كفر اليه وأهل واهل السنه لا يجعلون كل من كفر ماذا كافراً فقد يقع الرجل في الكفر ولا يقع الكفر عليه والبخاري بواب باب ما كفر دون كفر وهكذا الى اخر ابواب الانسان ويجتمع في الرجل كفر وايمان كما قال انك امرؤ فيك جاهليه سنتان في امتي بهما كفر النياحه والطاعن في الانساب خلاص ضاع اجوبهك تريد وجه جديدا يا هان لا تطي وجهك ها واسمعني وانا احب ان اسمع قل يا هان لا استحقاق هذا كلام عن اللغه بقى ها لا والاستحقاق يفيد ماذا لم يكن عندك شيء مستحق في بداية من الحق من الوجوب اثنين استثناء والاستثناء هنا يدل على الوجوب لأن الاستثناء إخراج غير المستطيع ونفي التكليف عنه ونفي التكليف عنه يدل على وجوب على غيره كما قلت تكون الساعة التاسعة إلا من إلا فلانا يبقى ما يجب عليه لما استسني فلانا هذا دل على وجوب المجيء الساعة التاسعة على غير سالسا ماذا في قوله من كفر وعيد على من تركه فسمى تركه مع القدرة والاستطاعه ماذا كفرا وهذا الوعيد لا ترتب إلا على فعل ماذا أجب يا رجل على فعل واجب سنت يا ها قول السلام منه قل يا معسل ما عندك اليوم جواز حق باء في جواز اجل كمان بعيد قول ماذا في قوله الناس و الناس هنا نقول انه أطلق الناس وأراد الذين آمنوا وهذا كثير في لغة العرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال الله تعالى في كتاب الكريم الذين قال له, له ان إن له وليس القائل إلا واحد على الناس فحر. فقدم الجر والمجرور يفيد ماذا؟ الوجود لأن حرف الجر هو تقرر الحق في زمة المجرور به لما اقول علي هما علي وفي مالي يا رسول الله هذا تقرر حق في زمة أنا نوه علقه على القدره والمستحق لا يعلق على القدره احسنتم فهمتم يبرد برضه من الدنيا غنيمه الأمرى. طيب خذ يا محمد طيب نقول الايه وجود دلاله منها قوله هو لله هذه لا مستحق ليه, ربك ليه؟ هذه لام الاستحقاق قولوا على الناس وحرف الجر في اللغة العربية فيه تقرر حق ثالثا قولوا من استطاع إليه سبيلا فعلقه على القدرة والاستطاعة والمستحب لا يتعلق بالقدرة والاستطاعة رابعا قولوا من استطاع إليه سبيل فأسقطه عن غير المستطيع وإسقاطه عن غير المستطيع يدل على وجوبه على المستطيع خامسا قوله ومن كفر وهذا وعيد شديد لا يترتب شرعا إلا على ترك واجب وأكد هذا الوعيد بما ختم به الآية فإن الله غني عن العالمين أما الدليل السنة فما اخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحدوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فقال رجل أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت. ولم استطعتم الحديث قلت وأما دلالة الوجوب منه فظاهرة ها من ياخذ الجواب من اخوانه يا خالد فرضا هذا لفظ صريح من الفاظ الوجوب عند الاصوليين ثانيا عليكم الجر والمجرور. المغرور طيب قال لو قلت نعم لماذا لوجبت هو نفى وجوبه كل عام وهذا تاكيد على وجوبه مره في العمر قلت خذ يا خالد قوله ان الله فرض فرض وهو من الفاظ الوجوب وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم والجر والمجرور ونفيه إجاب الحج كل عام هذا تأكيد على إجابه يعني مرة العمر وسؤال الرجل عن وجوبه كل عام فيه إفادة وجوبه وإلا لما سأل عن ماذا عن وجوب تكراره او عن تكراره الحديث قوله عليه الصلاه والسلام فحجوا والامر ظاهر الدلاله في افاده الوجوب وهو امر ظاهر الدلاله في افاده الوجوب نعم ما هو لما ترجع لقاعدة في الجر والمجرور؟ واخذ بالك لأن الحرف الجر يفيد إثاده حق في ماذا في هذا الذي في المجرور به؟ طيب هذه أدلة السنة واكتفينا بدليل واحد نقول الإجماع وقد نقله غير إمام من ائمه الإجماعات. كالإمام النووي رحمه الله والإمام ابن قدامة والإمام ابن المنذر والإمام ابن حزم والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع رابعا النظر الصحيح وهذه مساله اجتهاد واستنباط اين تجد النظر الصحيح دليلا على وجوب الحج اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فوجوب صفته دليل على وجوب اصله لأن الصفة علم على الذات ثانيا أن الشرع أكد عليه وبين أحكامه وجعل له شروطا في الوقت والمكان واللباس وهذا شأن الواجبات مش ممكن الشرع يكون ايه؟ اهتم بهذا الاهتمام الشديد وجعل له شروطا في الوقت وشروطا في المكان وشروطا في اللباس إلا يكون واجبا ثالثا أن الشرع حرم بالحج ما يحل على المرء أو ما يحل للمرء من الزوجة ومن الطيب ومن الطعام ومن اللباس فلا يكون محرما لما يحل إلا أن يكون واجبا رابعا وهي عبادة جماعية يجتمع لها الناس من كل مكان ولا تقع إلا جماعية يعني جماعة المكان والزمان فلا تكون جماعية فلا تكون إلا واجبة متى وجبت إيه جماعته الله هذا كم رابعا خامسا وما رتب الله تعالى عليه من عظم الاجر في الجنه وكفاره الذنوب ومن فضل السعه في المال ونحو ذلك من الفضائل وذلك شأن الواجبات نعم يعني يمكن أن تقول أنه أوجبه ايضا وحق من لم يستفع بدلاً لأن يستخلف مكانه ماذا آخر كما قالت إن أبي لا يستطيع الحج ولا قال حج عن أبيك لقعدة ولكنها ليست قعدة كلي واضح قلت سادسا وأن الله تعالى لم يسقطه عن غير القادر المستطيع بدنا كما قال صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك أو قال للرجل حج عن أبيك فما أوجب فيه من الوكالة دليل على الوجوب ولم يسقطه سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه على النساء ودعاه جهادا في حقهن بل لأجله رد الرجل عن الجهاد لما أرادت امرأة أن تحج وزوجها كان قد اكتتب في بعض الغزوات يعني كتب اسمه في بعض الغزوات في ديوان غزوة من الغزوات فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ رده وقال انطلق فحج عن امرأتك فلا يسخط به الحج عن الرجل والحج من أعلى الواجب فلا يسخط به الجهاد عن الرجل والجهاد من أعلى الواجبات إلا أن يكون الحج ما بعد واجب واضح يا طلبة العلم طيب نعم لا أجوب على الميت فيها خلاف شهير ما يجب على كل ميت من مات وليس قادرا لا يجوب عليه. يعني ما رتب على بعض أعماله من الكفارات والواجبات ممكن هذا سامنا ما رتب الله تبارك وتعالى على فوات بعض أعماله من الكفارات البدنية والمالية وهذا من النظر الصحيح في إجابة تاسعا ما قرنه الشارع الحكيم لأعلى الواجبات في الشريعه فالصلاه والجهاد وبر الوالدين عاشرا ما يترتب على الحج من المنافع الكبرى كما أخبر تعالى ليشهد منافع له فهذه عشرة وجوه من النظر الصحيح تدل على وجوب ماذا؟ على وجوب الحج وعلى عظم وجوبه ورقمه واضح؟ فرع وجوبه على الفور قلت وهذا مذهب الحنابلة ذلك لأن للأدلة الاتيه هنا مسألة من أخطر المسائل في باب الحج وهي وجوبه على ماذا فأكثر الناس لا يعتقد وجوب الحج على الفور بدليل أن ترى الناس في في ومع ذلك لا يرد الحج على خاطرة في إلا إذا شابته رأسه ووهنت عظام ومن هنا تنظر إلى خريطة الحج العمرية والسنية اكثر الحجيج ماذا؟ فوق الستين وفوق السبعين وكأن الله قال ولله على الشيوخ والأجائز ولم يقل ولله على الناس حتى أن بعض الناس يعتقد اعتقادا جازما أن الحج ما يتقدم وجوبا على ما يجب عنده على مذهبه من تزويج الولد وجهاز البنت ونحو ذلك ولذا يموت كثيرون دون هذه فريضة وقد ضاعف لأن الرجل ضاعف في تزويج الولد وتأسيس البنت ونحو ذلك الحد واجب على الفور واجب على الفور يا إخوة وهذا مذهب الحنابلة قلت وهو المذهب الحق لما يأتي من الأدلة أما الدليل الأول ذلك أن الأصل في الأوامر الفورية دل على هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تاخر الصحابه عن تنفيذ امره وقال مالي اذا امرت الناس بامر تاخروا عنه ورب العالمين قال فاستبقوا خيرات يبا إذن وجوب الحج على الفور راجع إلى ماذا إلى أصل شرعي ما هو الأصل أن الأصل في الأوامر ماذا الفوري واضح قلت ويتأكد هذا الأصل بما يستعمل الشيطان أو بما يمكر الشيطان بخلق الله أو بعباد الله من باب ماذا من باب التسويف والتأجيب وفي قصة في كعب بن مالك عزة وعبرة لأن كعبا ضاع منه الجهاد ما اقول ضيع الجهاد لأن مثل كعب لا يضيع الجهاد لما ضاع منه الجهاد لماذا تسويف والتاجيل الشيطان انما دخل له من باب الايه تسويف تجاهز بعد يوم يا كعب او بعد يومين يا كعب ماشي كذا الجند لم يسبقوا كثيرا لم يذهبوا بعيدا فظل به حتى قعد كعب ولم يقف ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا والفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب والتعقيب مع السرعة وهذا ظاهر في طلب النبي صلى الله عليه وسلم الحج يعني على ماذا على الفور الدليل الثالث ما أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ولا يخلو من مقال ولكنه قابل للتحسين كيف وقد حسنه ائمه من قوله عليه الصلاه والسلام من اراد الحج فليتعجب فانه لا يعلم ما يعرض له وفي بعضها قد يمرض او تضل الراحله او تضل الراحله قلت وفيه دلاله ظاهره على تعجله أو على فوريته من قوله فل يتعجل وثانيا من التنفير عن تأخيره بقوله فإنه لا يعلم ماذا ما يعرض له وكأنه معاقب اما بالمرض أو بفوات ماذا او بفوات ماله الدليل الرابع ما اخرج ابن حبان رحمه الله تعالى من حديث ابي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إن رجلا صححت له جسد ووسعت عليه في المعيشة تمضي تمضي عليه خمسه اعوام تمضي عليه خمسه اعوام لا يفد اليه لا يفد اليه انه ماذا انه محروم الحديث وفي دلاله على فوريه الحد من قول عليه الصلاة والسلام إنه محروم من قول الله تعالى إنه محروم وثانيا من أن الله تعالى هو الذي يقول يعني ليس هذا من كلام النبي إنما هو من كلام الله تعالى وهذا أبلغ في الوعيد ولا لا جيش في كعب بن مالك لما تاب الله عليه قال له امن عندك يا رسول الله أمن عند الله لم يسأل كعب هذا السؤال لان هذا أشرف وهذا أرفع لمكانة كعب وليس السيدة عيشة في حادثة الإبك قالت ولنفسي احقر في نفسي من أن ينزل في قرآن غاية ما كانت ترجوه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية تبرئها لكن ترى نفسها دون هذا الشرف ان ينزل ماذا قران من السماء قلت وكذا ان الله تعالى قال صححت له جساده او جسمه وسعت عليه في المعيش ليقطع عزره وتاكيدا على الوجوب فين في حقه قلت اما قوله خمسه اعوام فهذا من باب الزيادة في ماذا أو من باب التجديد فين؟ في الوعيد وإلا فلو مر عليه عام فهو أيضا تحت له الوعيد لكن ذكر الخمسة من باب التجديد فين؟ في الوعيد فانتبه لهذا هذا لأن بعضهم يقول لك هو واجب إلى ماذا إلى خمسة اعوام لا ذكر الخمسة هنا من باب التجديد في الوعيد نعم لا. لا ظاهر الحديث ان هو في اصل الحج قلت الدليل الخامس امره صلى الله عليه وسلم بالمتابعه بين الحج والعمره والامر بالمتابعه يعد امرا بالفورية بدلالة النجوم يبقى هذه خمسة أدلة على الفوري بقيت هناك أدلة للقائلين بأن أو بقي هناك المذهب الثاني معنا من أن الحج لا يجب على الفور وإنما يجب على التراحي واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة فطبعا هذه الادله ان اردتم ان ناخذ منها دليلا ونبقي بقيه الادله وان اردتم ان نتوقف عند المذهب الثاني لنلتقي على خير في الاسبوع المقبل فمنع المذهب الاول يرفع يده نذكر ادله المذهب الثاني دليلا واحدا نجيب عليه نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة ستة عشر من هو على المذهب الأول الثاني من أن نقتفي بهذا القدر خلاص تنتظم المسألة طيب ما نجعل هذه المسألة مسألة نقاش الدليل الاول للجمهور نعم لا دا من لم يحج مطلقا وليس فيه الفوري صلى الله عليه وسلم والله انا لا اعرف يصح هذا الحديث فعلا وفقك الله حج قبل ان تحج هذا تنفير عن تاخير الحج وهو تمثيل شيء المذهب الثاني ومذهب الجمهور لان الحج لا يجب على الفور قلت وقال به الشافعي والاوزعي والثوري وأصحاب ابي حنيفه النعمان ولم اقف عليه قولا للمالكيه ان لم اقف على قول المالكيه في المساله لانه يجب على الطراخ لا على الفور واستدل عليه بالأدلة الاتيه الدليل الأول لو كان الحج واجبا على الفور لحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ماذا تاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر ماذا واجبا وقد اناب أبا بكر طبعا نيابه أبي بكر في الحج تعد استخلافا لأن الأصل في أمير المؤمنين أنه ماذا يحج بالناس فمن ضمن أعمال أمير المؤمنين يحج بالناس وأن الناس يودون الفريضة معهم إلا أن يستخلف إيه امير المؤمنين غيره للحج لاسباب فالمهم قالوا لو كان واجبا لحج النبي عليه الصلاه والسلام في السنه الايه التاسعه وما حج النبي عليه الصلاه والسلام في السنه التاسعه انما حج في السنه العاشره معنى اجوبه هنا يحسن طبعا لو لو ان الاجوبه كانت 5 لأن كما أقول نحن ترقينا كنت في القديم أرضى بجواب واحد فترقينا فصرت أطلب سلاسة فصرتم الآن ولكم قدم في العلم فلا أرضى بأقل من خمسة ها معك فلازى محمود وأنت محمد لست أسق بك وأنت نفسك اه طيب نسمع محمد واحد النبي عليه الصلاه والسلام كان معذورا من انشغاله بالوفود في العام التاسع واضح وعليه فلم يكن النبي عليه الصلاه والسلام من اهل الاستطاعه ساعتها لما كان في شغله بالوفود يعلمهم الاسلام صلى الله عليه وسلم، فكان ما بين واجب الدعوة وهو النبي المرسل وواجب الحج، فانشغل بالواجب الأعلى لأن الواجب الذي فيه نفع متعدي أعظم من الواجب الذي نفعه ماذا؟ خاصر على النفس. اثنين. <تصفيق> من قال ان الحج فرد في السنه التاسعه اصلا لما كان في السنه التاسعه مستحبا وايه ولله على الناس على القول الراجح انها نزلت بعد الحج يعني بعد السنه التاسعه وهذا قاله الامام ابن القيم رحمه الله مع ابي هذا ما يصلح دليل ما يصلح قرين ما يصلح قرين علي خرج بعده واخرجه النبي عليه الصلاه والسلام بل علي كان له دور عظيم في الحج ثالثا نعم الخصوصيه بأن هناك خصوصيه في حقه انه لم يتعين في حقه في سنه فعله للخصوصيه بحق النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعارض اذن بين دليل العموم ودليل الخفوش واضح اذكر رابعا لا هذا بعيد ابعد من الزوال عن المرض. فين قوله ماشي لا حجه بفعله انه لم يحج لان العبره بقوله قوله مقدم هذا رابعا وافقا بالمنبر وفاعليه <تصفيق> <تصفيق> قول يا خالد قال واجب ترقب خصوصيه طب احنا خلصنا من المشكله لا تجيدوا مشكله على المشكله محمد طيب يعني ما تسمى به قول يا هذا اولا في عمره القضاء واضح ثانيا لو تلقفه منك الشافعيه وجعلوه جليلا منك <تصفيق> هذه قضيه الخصوصيه أن الله تعالى اراد ان يحج نبيه في السنه العاشره الاسباب تتعلق منها ان يكون الحد ماذا قد جمع كل الناس ليبين لكل الناس، لكن لو سافر في السنة التاسعة وبيّن الناس، أراد ثانيا أن تكون حجة واحدة حتى لا يقتدي الناس به في تكرار الحج، فيشق ذلك عليه. ثالثا أراد أن تكون حجته قبل موته، أراد أن تطهر الكعبة قبل أن يدخلها من ماذا؟ من الاصنام الأصنام ومن أن من الشرك الموجودة؟ ولذا أرسل أبا بكر لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت قريان هذا وجه الخصوصي من آلق النواصر مصر لذا في السنة السادسة مصر قلت وأما الجواب عن هذا الدليل اولا فلا نسلم أن الحج فرض في السنة التاسعة وكون ابي بكر حج في التاسعة هذا لا يعني الوجود لأن آية الفرضية نزلت بعد السنة التاسعة والحج في ذلك على أصل عام ما هو الأصل العام؟ انه فرض على مراحل كالصلاه فرضت على مراحل الصيام فرض على مراحل الزكاه فرضت على مراحل يعني إيه هذا الصيام في الأول قال الله تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا فهو إيه خير له تمام فجعل فيه الصيام ماذا من التخير وعلى الذين يطيقونه فديه طعامه إيه يعني قال صوم والذي لا يطيق الستهام يعمل إيه؟ يفضل. نسخت هذه الآية فمن شاهد منكم الشارف فليصم فرض على مراحل واضح والصلاة فردت على مراحل اول ما فرضت فرضت إيه؟ ركعتين ركعتين ثم زيد والزكاة فرضت على مراحل في مكة قال الله تعالى والذين هم الزكاة معلوم من غير إجابة قد أفلح الميلو، فلما نزل المدينة نزلت إيه أنصبة الزكاة ومقادير الزكاة، فكذلك الحج فرض على مراحل بدأ أولاً بالعمرة السنة السادسة، تمام، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوفيه بهما من غير إلزام ولا ثم بعد ذلك في السنة التاسعة شرع الحج من غير الزام ولا وجود ثم في السنة العاشرة ولله على الناس لأن الله تعالى لم يجعل تشريعاته يعني أو جعل تشريعاته سبحانه وتعالى عليه على مراحل لتهيئة الناس فيه فيهما إثم كبير ومنافع وبعد ذلك ولا تقربوا الصلاة وأنتم وبعد ذلك فاشتنبوا الربى وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وما أتيتم من الربى ليربوا في أموال الناس فلا يربو عنده وبعد ذلك لا تأكلوا الربى أضعفا مضعفا وبعد ذلك اتقوا الله وزر ما بقي من الربا فذا أصل في التشريعات أنها فرضت عليه على مراحل واضح كذلك الحج فرض على مراحل يبقى هذا اول جواب انه لم يفرض في السنه الجواب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عنه بواجب اعظم واوكد وهو استقبال الوفود وحق النبوه اعظم من فرض الحج او فرض النبوه اعظم من فرض الحج فانتفى عنه بذلك ما يقول من القدرة والاستطاعه رابعا ثالثا الخصوصية قلت يعني في حقه صلى الله عليه وسلم والخصوصية ظاهرة من قوله لعل لا أحج معكم بعد عامكم هذا أو لأن الله تعالى أراد أن يجمع له ماذا الناس لانه لما حج النبي عليه الصلاه والسلام جاء الناس من, من كل بقاع الأرض حتى اجتمع له في الحج كما ما يقرب من كم من مئة وأربعة عشر ألف حاج صلى الله عليه وسلم وان تطهر الكعبه او يطهر البيت مما فيه من بقايا الشرك وطواف العرايه اجب هذا السبب الثالث في حق اما الجواب الرابح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل في حقه أنه لم يقل <تصفيق> عليه الصلاة والسلام من القدرة من أهل القدرة المالية خاصه وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يرصد شيئا لغده ولا يترك في بيت دراما ولا دينارا وهذا في احتمال ولا ما في احتمال إنه ساعة فرض الحج ما كان في جيبه شيء وفعلا ممكن تجد رجلا ثري وتعرف يجي موسم الحج والله كيف يا فلان ما حجزته يقول والله فلوسي كلها فين في السوق فهو باعتبار يعد غنيا قادرا مستطيع وباعتبار يعد ماذا غير مستطيع <تصفيق> نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان أرسل شيء غريب يمكن يكون فعلا زمن الحج وفرضيته لم يكن معه ما يحمله ولا نفق ذاعها لأهله والدليل على هذا انه في العام الأخير تهيأ فتاق معه كم من الابن سلاثا وستين ثم زاد عليها حتى بلغ كم مئة ولكن على المسافر تهيأ ان وإلا هذا استطاع أن ان هذا العدد الضخم من يكون هذا واضح نعم ممكن هذا واضح ممكن. قلت عاشر خامسا لا بأ يبدو ان الكلام قوي ضربناه في اثنين خامسا وإذا تعارض الفعل والقول قدم القول لاحتمال الخصوصيه في الفعل وهذا ما تقرر أسوليا وعليه يسقط هذا الدليل إذا هذا الدليل سقط وبقيت أدلة أخرى إن شاء الله تعالى نلتقي معها في الدرس المقبل وهي لعلها ثلاثة أو أربعة أدلة طبعا هنا أقول شيء لا تعول على مذكرة الحج القديمة كثيرا في بالك لأن لكم تجربة سابقة في هذا وأقرب هذه تجاربية تجربة ماذا؟ مسح على الخفية فأنتم رأيتم الفرق ما بين المذكرة الأولى والمذكرة الثانية ولو قلنا بأن الأولى هي بنت الثانية الرضيع لصدق وعلي فلا تعول كثيرا وهذه تكاد تكون سنة في هذه المجالس ان الله تعالى يباركها اليوم بعد اليوم و وفي درس اليوم شهدتم شيئا من هذا لو رجعتم بما كتبتم من المذكرة لوجدتم لو فرقا ولو وجدتم زيادات ولو وجدتم إفادات وهكذا إلى آخر وعليه فلا تعولوا عليك السلام واضح وهنا يلزمكم شيء التحضير ليكون هذا انشط للدرس وأقوى وليكون فيه منافسة بين الطلاب وهذه المنافسة تسري ماذا الدرس إن شاء الله تعالى طبعا اليوم أسهرتكم وزدتكم وأعلم إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى أن أفعل أسأل وقد شغلت هذا اليوم بالأضواء نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى في شبرة مع شرح العقيدة الوسطية ولازلنا في أول سطر منها وعليه فلا يزال الطريق واسعا ولا تحسب أن شيئا قد فاتك منه فتزهدوا في هذا الدرس. فإن شاء الله تعالى نمتقي غدا درس العقيدة الوصفية بعد العشاء بإذن تعالى ويلزم الآن أن تنطلقوا ان شاء الله تعالى على أعجل ما يكون بإذن الله لا تتأخروا عن أهليكم وأولادكم وفققكم الله وكتب لكم أجوركم وافية وصل الله على نبينا محمد وعلى آل وصحبه